وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الصادق الوعد الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه أدى أمانة ربه وبلغ رسالته ونصح أمته وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين قال في حقه القائل ولد الحبيب وخده متورد والنور من وجناته يتوقف جبريل وافى عند ذلك أمه في زي طير والملائكة تشهد بجناحيه ما زال يمسح بطنها. حتى بدا نور النبي الهاشمي محمد قالت ملائكة السماء بإسرها ولد الحبيب ومثله لن يولدوا يا عاشقين الحبيب محمدا وجماله صلوا عليه فبصلاته تسعدوا أما بعد فيا أحباب الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والله أنا لست عالما ولا معلما ولكني ما زلت طالبا للعلم ولكن هذا تواضع منكم لاستماعكم إليه. ولكن نبلغ حسب الاستطاعة وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب يقول مولانا تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيب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 إذا شئت من بعد الظلال تهتدي، فصلي على الهادي البشير محمدي يا سعد من صلى عليه، فإنه يحوي الأمان بالنعيم السرمدي. الحق تبارك وتعالى يقول إن المتقين في مقام أمين. في مقام ليس فيه خوف وليس فيه فزع وليس فيه رعب وليس فيه هلا ليس فيه أي خوف في مكان مطمئنين آمنين مستقرين. في رحاب من يقول للشيء كن فيكون أما أنت في هذه الدنيا تعيش في خوف وفي رعب تخاف خايف على النعيم اللي انت فيه خايف يتموت وتسيب النعيم يالنعيم يسيبك وتبقى فقير خايف جمعت من المال ما قل أو كثر بنيت من البيوت والعمارات والسيارات وجمعت المناصب وخائف لا تنام ليس عندك اطمئنان وليس في قلبك راحة وليس عندك قناعة لأنك في دار ليس فيها قرارًا كما قال سيدنا عيسى عليه السلام يوصف الدنيا فيقول اجعلوها كالقنطرة اعبروها ولا تعمروها منزل الذي يبني على موج البحر دارا تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا أما في الآخرة ليس هناك خوف وليس هناك فزع لأنك في مكان آمن إن المتقين في مقام في مقام أمين في جنات وعيون ليس فيها مرض ليس فيه مرض وليس فيه جوع وليس فيه عطش وليس فيه موت ولا تخاف من أحد لأنك في أمن وأمان اسمع إلى ما قاله رب العالمين في الحديث الخدسي الجليل لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين أنت في بيت من بيوت الله لا أجمع على عبد أمنين ولا خوفين. من أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. ومن أمنني في, أمن آمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. ومن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. تجد الإنسان يعيش في هذه الدنيا كأنه في أمن وأمان. ولكن إذا كان الإنسان يعيش في هذه الدنيا آمنا ليس عنده خوف أن المحاسب هو الله والرقيب هو الله والمطلع عليه هو الله يعيش لا يخاف فعند ذلك يخيفه الله يوم القيامة من أمنني في الدنيا لأنه صار يفعل الزنوب والمعاصي وترك العبادة وترك الزكر وترك صلاة الجماعة وترك كراءة القرآن كأنه لا يموت أنت في سهل أنت في له أنت نائم أنت غفلان أنت بعيد عن الله تبارك وتعالى الدنيا تربعت على قلوبنا حتى أنستنا ذكر الله أنت في سه والقائل يقول زنوبك يا مغرور تحصى وتحسب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 حنوطا وأكفاناً وللماء قربوا وغاسلك المحزون تبكي عيونه بدمع غزير واقف يتصببوا وكل حبيب لبه متحرك يقلب كفيه عليك ويندبوا لقد نشوا الأكفان من بعد طيها لقد بخروا منشورهن وطيبوا وفي حفرة ألقوك حيران مفردا تضمك بيداء من الأرض سببوا إذا كان هذا حالنا بعد موتنا فكيف يطيب اليوم أكل ومشرب وكيف يطيب العيش والقبر مسكن به ظلمات غيهب ثم غيهبوا وهول وديدان ولوع وحشه وكل جديد سوف يبلى ويذهب فيا نفس خاف الله فيا نفس خاف الله فيا نفس خاف الله وردي ثوابه فهذه ملذات المرء سوف يخرب وقولي الى الهي اولني منك عفوا ومغفرة فإن الله للذنب يذهب ولا تحرقا جسمي بنارك سيدي فجسمي ضعيف ورجى منك أقرب فما لي إلا أنت يا خالق الورى عليك اتكالي أنت للخلق مهرب وصل إلهي كل ما جر شارك على أحمد المختار ما لاح كوكب صلي على الحبيب أنت في دار الدنيا تعيش في خوف ليس عندك طمأنينة أما في الدار الآخرة لا تسقم أبدا ولا تجوع أبدا ولا تموت لأن الحق تبارك وتعالى يقول لا يذوكون فيها الموتى إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم أما أنت تعيش في هذه الدنيا وتقول أنا من أهل الجنة فما الذي قدمت لكي تكون من أهل الجنة واسمع إلى ما قاله حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه من طول القيام فكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تقول له هون على نفسك يا رسول الله لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فكان يقول لها أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا أما الإنسان في الدنيا يقول أنا سأدفل الجنة ليه قل لك بصلي بصلي وبذكر ربنا وبذكي الصلاة لها شروط والذكاة لها شروط الصلاة ربنا ليه قال إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي واحد متكبر ما تنفعش الصلاة بتصلي عشان الناس تقول ده بيصلي ما تنفعش تصلي وتؤذي جارك ما تنفعش صلاتك تصلي وتأكل الحرام لا تنفع شوف سيدك النبي سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبل الصلاة من عبد قلبه قاسٍ لكن في واحد من من السلف الصالح من أهل القلوب السليمة إنما انت تتكلم واحد يقول لك الراكة على ده طيب لا لا يطلع على القلوب إلا علام الغيوب قلبي وقلبك لا يعلم ما في داخله إلا الله واحد من سلفنا الصالح كان يجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يلقي درس فدخل عليه رجل وسأله سؤالا بعد أن تصلي على الحبيب وقال له يا هذا إني سائلك سؤالا فأجبني عليه قال سل ما تشاء قال له إن ربك يقول في قرآنه في سورة الرحمن كل يوم هو في شأن كل يوم في كل يوم في حال إن ربك يقول في سورة الرحمن كل يوم هو في شأن فما شأن ربك اليوم كل يوم في حال حتى كل يوم في حال يوم زعلان يوم مبسوط يوم مريض يوم سليم حاله يعني دوام الحال من المحال فكل يوم هو في شأن أي كل يوم في حال أل فما حال ربك اليوم كل يوم هو في شأن فما شأن ربك اليوم فعجز الرجل عن إجابة السؤال بعد أن توحد الله وقام وذهب الى بيته ونام في هذه الليله فاتاه حضره النبي في المنام وقال له ما يحزنك زعلان ليه قال له لقد جاءني رجل في المسجد وسألني سؤالا ولم استطيع الإجابة عليه قال ماذا قال لك قال سألني وقال لي إن ربك في قرآنه يقول كل يوم هو في شأن فما شأن ربك اليوم؟ فقال له الحبيب لا تحزن سأعلمك الإجابة وأسم السائل أنا عرفك الإجابة بتاع السؤال وأعرفك اسم السائل. قال له الحبيب أما إجابة السؤال. فللله شؤون يبديها ولا يبتديها. يرفع أقواما ويضع آخرين. يرفع من تواضع له ويخفض من تكبر عليه. أما اسم السائل فهو الخضر عليه السلام. فقام الرجل من نومه مسرورا أخذ الإجابة من حضرة النبي. آه نوم مش المسجد. فأتاه الخضر والرجل ما يعرفش أن ده اسم الخضر قال هل عرفت الإجابة؟ قال عرفت وعرفت اسمك أنا عرفت الإجابة وعرفت اسمك كمان أما اسمك فأنت الخضر عليه السلام وأما إجابة السؤال فلله شؤون يبديها ولا يبتديها يرفع أقوامًا ويضع آخرين يرفع من تواضع له ويخفض من تكبر, من تكبر عليه فقال له الخضر صلي على من علمك الإجابة صلي على من علمك فقال الرجل الخضر عليه السلام أوحى علم جديد أم وحي بعد رسول الله؟ انت عرفت إن تعرفت إن النبي جاني في المنام زاي وتقول لي صلي على من علمت علم جديد أم وحي بعد رسول الله؟ فقال له الخضر لا علم جديد ولا وحي بعد رسول الله ولكن اسمع إلى ما قاله حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اتقي فرصة المؤمن فإنه يرى بنور الله. إن لله عبادا فطنا طلق الدنيا وخاف الفتنة نظروا فيها فلما علمو أنها ليست لحي سكنا جعلوها لجنة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا الدنيا لا تدوم لأحد ولو دامت لغيرك ما وصلت إليه لأنها دار ممر وليس دار مقر فخذ من ممرك إلى مقرك ولذلك ربنا قال في حديثه الكدسي الجليل ما أقل حياء من عبد يعني الإنسان اللي يقول لك أنا أخش الجنة وما بيعملش يبقى ما عندوش حياء ربنا بارك ما أقل حياً من عبد يطمع في جنتي بغير عمل كيف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي كيف أجود برحمتي على من باخل بطاعتي ولذلك الإنسان إذا أراد أن يعصي الله عليه أن يتذكر أن عين الله لا تغفل وعين الله تراه لا تعصي الإله وأنت تقول أنا أحب الله تبارك وتعالى كيف تعصي الله وتقول أنا أحب الله هذا كذب وهذا خداع وأنت تخدع نفسك وتكذب على نفسك تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته لا إن المحب لمن يحب مطيعك صلي على الحبيب السيدة ربع العدوية رضي الله عنها كانت نائمة في ليلة من الليالي فدخل عليها لص لكي يسرق متاعها جاء واحد حرامي عايز يسرق متاعها فجمع المتاع فو... وواصل إلى الباب فأغلق الباب في وجهه قدرة من قدرة من يقول للشيء كن فيكون يجمع المتاع ويمشي لحد الباب الباب يتقفل يعاود ود المتاع مطرح، الباب يتفتح يعاود يجمع المتاع يصل إلى الباب الباب يتإفل فعل هذا ثلاث مرات فوقف الرجل حائراً ماذا يصنع أجمع المتاع وأذهب إلى الباب يغلق الباب في وجهه أرجع المتاع مكانه الباب يتفتح فوقف الرجل حائراً فسمع مناديا يقول يا هذا إذا كان المحب نائما فإن المحبوبة لا ينام إذا كان المحب نائما فإن المحبوبة لا ينام لا تأخذه سنة ولا نوم معنى كلمة سنة يعني نعاس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 قال له يا هذا إذا كان المحب نائما فإن المحبوب لا ينام وكانت السيدة رابعة رضي الله عنها تقول ليت كتحلو والحياة مريرة وليس ترضى والأنا غضاب وليس الذي بيني وبينك عامر وليت الذي بيني ووليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب السيدة فاطمة بنت سيدك النبي رضي الله عنها كانت. لما لما ولدت فسيدنا النبي قال هي ريحانتي اشمها هي ريحانتي اشمها وكانت زوجا للامام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه خد بالك كان في محبه بين سيدنا النبي وسيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه فالنبي مريض فسيدنا ابو بكر راح يزوره فلما سيدنا ابو بكر راح يزور سيدنا النبي لان النبي مريض فمن شده الزعل بتاع سيدنا ابو بكر على سيدنا النبي سيدنا ابو بكر مريض مرض من كتر الحزن على سيدنا النبي روح البيت نام على الفراش مريض فشأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله إن أبا بكر مريض، فرح سيدنا النبي يزور سيدنا أبو بكر. أول ما سيدنا النبي راح لسيدنا أبو بكر عشان يزوره، ونظر أبا بكر إلى وجه النبي محمد، شوفى أبا بكر ببركة رسول الله. فماذا قال أبو بكر؟ مرض الحبيب فأعته، فمرضت من حزني عليه، مرت فزارني حبيبي فشفيت من نظري إليه. مرض الحبيب فأعته، فمرضت من أسف من حزني عليه، مرت فزارني حبيبي فشفيت من نظري إليه. فسد النبي. كان بيحب السيدة فاطمة وهي كانت زوجا في سيدنا الإمام علي فكانت يعني تخدم أهل, بي... تخدم أهل بيتها بيدها فتعبت يداها وكل جبينها انت عارف الجهاز بتاع السيدة فاطمة والله أعلم بعد ما تصلع الحبيب الجهاد الجهاز, الجهاز بتاعها كنة كان سرير جريد سرير جريد وراحية وإربة ما كانش خراب بيوت زي دلوقت. يعني كانوا نمشيين بحديث سيد النبي أقلهن مهرا أعظمهن بركة ما كانش فيه غلو في المهر من هي هي ريحانة رسول الله جهازها سرير من الجريد وإربة تملأ بها الماء ورحايا ما كانوش بيأكلوا لدوء زيره ولا فاخر كانوا بشوقت الشعير ويعني على رحايا ويكلوها فتعبت يداها من الرحا وتغبر ثيابها من التراب فسيدنا الإمام الذي قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها، فسذن الإمام علي قال لها يا فاطمة لقد جاءت جواري إلى أبيك فذهبي إليه لكي يعطيك خادمة تخدمك، يدلك جارية تساعدك، فذهبت السيدة السيدة فاطمة إلى أبيها وقالت يا رسول الله لقد تعبت من خدمة البيت فأريد خادمة، أعزف دامه تساعدني. فماذا قال لها الحبيب يا فاطمة اتق الله وأدي فريضة ربك وكومي على خدمة أهلك فإذا أويت إلى مضجعك فسبح الله سلاساً وسلاسين ثم احمد الله سلاساً وسلاسين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 يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقعهم عذاب الجحيم فضلاً من ربك ذلك هو الفوز ذلك هو الفوز الكريم فضلاً من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يصرناه بلسانك لعلهم يأتذكرون فارتقب إنهم مرتقون فلعلنا نتقي الله تبارك وتعالى وان نجهز انفسنا وان نتقي الله في بيوتنا وان نتقي الله في اولادنا وان نتقي الله في زوجاتنا لان الموت لا الموت ياتي بغته والقبر صندوق العمل يا من بدنياه شغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل نسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يخرجنا من الدنيا بسلام اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعفوا عنا وعلى قصن طاعتك أعنا وعلى غيرك لا تكلنا وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا وأنصراضا عنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا مننا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم اقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أصلح زات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم انزع الغلا والحقد من قلوبنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا هب لنا من أزواجنا وزبرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا ولأصحاب الحقوق علينا اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين وارحم موتنا وموت المسلمين اللهم تب علينا توبة ترضيك اللهم تب علينا توبه ترضيك اللهم لا تخزنا في الدنيا ولا تفضحنا يوم العرض عليك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اشرح صدورنا ونور قبورنا اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وتبع على العصاه المذنبين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرٌ على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته